يا يحيى خذ كتاب بقوه واتيناهم حكم طبيا وحنانا من لدن وزكاتا وكانت تقيا وذرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مست قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا